كنت ترى بعض الصادقين المخلصين ها؟ يواجهون الطاغوت يواجهون الدولة يتكلمون يتعرضون للعذاب ستسأل الشباب الذين في الحزب الفلان ما رأيكم الفلان قالوا ايه ظهريد ايه ليش ايه لأنه ليس في حزبه إذن لا يحبون الخير إلا إذا صلع من تقب حزبه هذا طب أين انتم في العالم أمة إسلامية هذه ألف مليون لابد من تحليمها الخير لابد أن يواجه فيها الظلم لابد أن ينشر دين الله عز وجل كم أنتم بالنسبة للمجتمع صدقوا يا إخوة إن بعض الأحزاب الإسلامية التي اسمها إسلام ما, ترك... ما تركوا جماعة إسلامية في الأرض تدعو إلى الله إلا وشككوا بها إلا وربطوها بإحدى الجهة العالمية الكافرة تسألهم حزب السلامة في تركيا عميل الجماعة الإسلامية في باكتان؟ عملاء حزب ما عملاء الإخوان المسلمون؟ عملاء أين؟ أين؟ أين؟ أي عمل إسلامي في الدنيا ها؟ وله أثر في الأمة الإسلامية؟ أو في الشعب الذي يعيش معه؟ إلا وربطه أي هذا الدخول في الحزب هذا مصيبة يبسد دينك يبسد قلبك قلبك يبسد يصير يكره الخير يكره الحق يكره النور يصير الإنسان مثل الذباب لا يحب أن يبيض إلا في البعود والذباب إلا في المأماكن القذرة وفي المستنبعات وإذا أخذت الجباب إلى مكان نظيف طاهر معقم لا, يصط... لا يستطيع أن يعيش فالقلب هاتف إذا كان مريض لا يحب أن يعيش إلا كالخفيفيش في الظلام مع الناس اللي... الذين يغتابون ينمون يجذبون ها؟ وباسم الاسلام والمسلمين باسم الاسلام والمسلمين يا جماعة ليس هكذا الاسلام وإن كنت أخذ في حزب أو جماعة إسلامية. ليس هكذا الاسلام ولا يحب النفع إلا لحزبه ولا يحب الخير إلا لحزبه قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذن إذن لأنفتتم خشة الإنفاق لو كانت خزائن السماوات والأرض بيده ما صبها إلا على الحزب عد حزبه في قطر من الأكتار مثل في مثل مصر مثل هذا ابتلقهم لا يصلون ألفا وبقية الناس بقية الناس كفار نذبحهم نبيدهم نبغضهم هكذا علمنا الإسلام أو المسلم أخو المسلم سواء كان في أندونيسيا أو في اليابان أو في مصر في حزبي أو في غير حزبي في جماعتي أو في غير جماعتي غير مستعد غير مستعد أن يسدي للمسلمين نفعه إلا إذا كان داخل في الحلقة الضيقة هذه إلا إذا كان داخلا في الخمسمائة واحد الذين جمعوا هذه مصيبة المصائب مصيبة المصائب وأكبر المعارفين في العمل الإسلامي الآن ويا مسلمون أنا أريد أن أتساهم أنا أريد أن أتساهم أنتم تريدون أن تعملوا دولة إسلامية تبعون القيام دولة إسلامية عالمية تريدون أن تعملوا أمة إسلامية واحدة إذا كنتم لا تستطيعون أن تتفاهموا أنتم وأنتم الآن خمسمائة لا تتفاهمون مع الخمسمائة الآخرين الذين بجانبكم يعملون إلى الإسلام بطريقة أخرى ومع الجماعة الثالثة الذين يعملون إلى كلكم مجموعكم يصل على الفين وبأيام الغلط ولبأيام الرخص بتوصلوا ثلاث ألاف تصلون <تصفيق> كيف تكون تعمل أم الإسلامية؟ وأي واحد يغلط عليك يغطى عليك تودوا يكادون يزلكونك بأبصارهم اذا, اذا نظروا اليك ينظرون اليك شهزرا وتصبح مجال حلقاتهم حلقة بدل الكرآن والسنة استغابة فلان العالم فلان واستغابة الداعية فلان ليه حكى كلام هذا غير موافق لقطتنا وطريقتنا يا ليتك لا تدخل هذه الحلقه فتريح نفسك وتريح الاسلام والمؤمن من شره والله يصبح امن الاسلام مصيبه يصبح ضرر تموم على الناس يجب ان تعمل للاسلام الذي جاء به محمد عبد الله الذي قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين للعالمين دعاء للناس بشير ونذير هذا الاسلام ليس اسلام حزبك هذا اسلام لكل البشريه ورحمة لكل البشريه فحب يجب ان تحب الخير من اي مكان بطلع. فواحد سلفي يعملوا أن يحرر الأحاديث يخرج الأحاديث الصحيحة من الضعيفة تقول جزاها الله خير سدت عنا بابا كبيرا وهو ناحية النظرية واحد من التبليغ تقول جزاها الله خير سدت عنا بابا كبيرا وهو باب الأمر بالمعروف ها واجل بالناس الى الناس الضائعين إلى الإسلام إعادتهم إلى الإسلام إخوان مسلمين يصطدمون بالحكام وبالطواغيط وبالهذا كنت الله خير كذلك قائمين بواجب كبير سدوا بابا أو صغر كبير فادعوا للمسلمين بالخير وقبل الخير من أي جهة فضر ولا تسد الخير لأنه لم يخرج من بيتك ولا تسد ولا تحاول أن تمنع النور عن الناس لأنه لم يخرج من نافذتك فل يدخل النور على الناس من أي نافذة المهم أن تضاء بيوتهم تضاء قلوبهم تضاء نفوسهم فهمتم العمل للإسلام؟ العمل للإسلام يجب أن يكون لله فلا يجوز أن تدخل لله ثم تنتهي أه؟ لغير الله ولا يجوز أن تدخل بنفسية مشركة منشرحة تحب الخير والله كنت أراه كنت أراه شباب عادي مقبلون على المساجد واحد منهم يربي لحيتاه إذا تكلمت عليه أمامه وعلى فلان يقوم ويتركه لأنه لا يحب حتى السماع الغيبة لا يغتاب لا يدخن لا يذهب بلا سلام مسلم عادي يسمع أنه هذا حرام يتركه يسمع أنه صلاة الجماعة وأجباه سنة مؤتدة يأتي إلى الجهام يصل الفجر تجده بل... في صلاة الفجر وراء. يدخل الحزب الفلان بعد شهر يتغير كل اخلاق لانقطع عن يحلق لحيته يشرب الدخان يكره الدخان يكره المسلم انت الذي كنت تعطيه دروس في الفقه فتسال لماذا ما الذي جرى لفلان دخل الحد بفلان طب ايه ماذا إيه هو الآن يتكلم عنك أنك عميل أنت اليوم الحم وصلك وصلك الحم نعم ف يعني و ليش حلق على حدوه لماذا حلق على حتى لا تعرفوا المخابرات أنه يدعو إلى مفهوم لأن العمل للإسلام واجب واللحية عنده سنة مؤكدة عنده هي واجب لكن عمل للإسلام افرض واجب اللحية العمل للإسلام ايه؟ اكد فريضة افهم؟ فيحلك اللحية من هذا العمل للإسلام طيب يدقل لأن التدخين ليس حراما وصار يذهب للسنة ليش؟ لأن الصور العارية ليست حراما وهاتف كان بني آدم مسلم مقبل على الله عز وجل بعد شهر ها؟ وقال له تغير بالعمل الإسلامي تغير بالعمل الإسلامي وبالعمل الإسلام يا ليسه لم يعمل الإسلام بهذه الطريقة فيبقى بفكرته وطيبه وإخلاصه مرة الملك طلب مقابلة أساتبة الجامعة ها؟ ماذا ثاني يوم طالب بكلية شريعة قال لي ماذا قال لكم الملك؟ قلت لأنا لا أذب بهذه المقابلة فيذهب هذا الطالب الطالب هذا عادي بعد ما دخل الحجر طيب لازالي ما فيهم ما أصبحت أمان راح يناقش الذي دخل الحزب قال له أنت تقول أنه جماعة الإخوان عملاء وهذا عبد الله من الإخوان حتى في مقابل مقابلة ما راح بقابل الملك ما سكت أباك الحزب قال له في الليل ذهب هو ومحمد خليفي وآيث الإخوان للملك عسين لا لا يمكن يجب أن تنتصر أن ينتصر ولو بالباطل قال راحوا لحالهم لأنه إيش بدوا المقابلة هذه العامة طائفين الحمد لله كثير من الشباب في الجامعة كانوا يحبونني و يحبون محاضراتي و... أن قد أعطي مادة اسمها حاضر العالم الإسلامي وهي طبيعتها مشوقة للشباب عن أوضاع العالم الإسلامي والغزو الفكري والمصائب اللي حلت بالمسلمين وحالنا وحال حكامنا فكانوا يصرون وكنا نفتح معهم كما نفتح معكم فكانوا يصرون بالمحاضرات فشباب جالسون تحت الشجرة يتكلمون في الجامعة فواحد يمتح له هذا ما أطاك الحزبي مدخل قال هذا عميل للملك حسين عميل للملك حسين قال كيف عميل للملك حسين قال له قابل الملك قبل فترة و أعطاه خمسمائة ديار فابن أخته كان معه فابن أخته قال له يا خالي أليس هذا حرام؟ أليس هذا حراماً؟ أنت تأكل دم الناس من أين هذه الأموال يعطيها الحكام لكم؟ قال فضربه كم؟ صح. ها؟ ضربها وكذا قال اسكت انت من الذي يفهمه؟ ابن اختي جالس في الجلسه وهو لا يعلم ماذا كان له ابن اختي ليس له ابن اخت الا اخو لابو عباده كان أبو عبادة, ابو عباده كان صغير اه لا الآن أستاذ في الجامعة القدس الدكتور في الشريعة تغرد في سنة الثلاثة والسبعين أبو عبادة وهذا كان عمره ما جرتني ولا ثلاثة عشر ما يعني ما بيصلح لمقابلة الملوك قال له ليس له ابن أخت وانا لا أعلم بهذا إلا الآن يا أخو فبهت الذي ظلما مثل قصة احمد بن محمد الواحي بن محمد <تصفيق> فالعمل يجمع اذا كان العمل الاسلامي هو حبارة على زراعة الحفظ على الناس زراعة البغضاء في قلوب المسلمين في قلوب اتباعك على المسلمين اي عمل هذا الناس؟ عندما اعدم سيد قطب رحمه الله واحد من هالناثريين جالس فالناس تألموا ليعدام سيد كتب قال سيد كتب أنا رأيت زوجته أو بنته في القاهرة تاج في الرأس ولابثي نصقهم ولا رتبتها قال واحد من الشباب المثلم واحد من الشباب المثلم قال له يا أخ الكريم أنت رأيت بعيني؟ قال له أنا اتخرجت من القاهرة اتخرجت من القاهرة بعيني كنت أراها قال يا جماعة اشهدوا أن السيد قطب لم يتزوج فظهت الذي ظلم نفسه فيا إخوة انتبهوا وأنتم تعملون الإنسان قدم الخ... اقبل الخير من اي جهة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولا تظلم الناس ولا تبخسهم عشياء والرسول صلى الله عليه وسلم واشهد للناس بالحق لا تمسح كل حسناتهم وتنصب نفسك لتبرد سيئات الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان لقد صدقك وهو كذور قال لأبي هريرة يا أبا هريرة هل تعلم من هو زائرك في الليالي الثلاثة إنه الشيطان لقد صدقك وهو كذور الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف للشيطان أنه صدق في هذه المسلم وقال لأبي بن كعب صدقك الخبيب عن الجن الكاب صدقك الخبيب فيا أيها الإخوة نحن ديننا جاء لإقامة العجل في الأحض لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالكسر ليقوم الناس بالكسر من أجل إقامة العدل أنزال الكتب وإرسال الرسل من أجل إقامة العدل فإذا لم نقم العدل نحن المسلمين الدعاء طلائع العمل الإسلامي فمن يقيم العدل إذا لم نستطع أن نعدل في أقوالنا ونحن لا نملك شيئا من الدنيا فكيف إذا ملكنا الدنيا غدا وفتحت علينا خزائنها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرب ولو على أنفسكم تبغوا. اعملوا للإسلام في جماعات تربوا في جماعات لكن لا تعبدوا الأحزاب من دون الله ولا تحولوا عملكم إلى عبادة للطاغوت وأنتم لا تعلمون وتحل يحل الحز عبادة جديدة محل عبادة الله عز وجل لتغضم فيها حقوق الناس وتأكل لحومهم وتداس حرماتهم وتمزق أعراضهم باسم الإسلام وباسم مصلحة الدعوة وباسم العمل الإسلامي انتبهوا انتبهوا واعلم يا أخ العجيب إذا كنت فعلا جادا في إقامة الدولة الإسلامية أن جماعتك لن تستطيع وحدها إقامة الدولة الإسلامية لن تستطيع أي جماعة وأي تنظيم بمفردها أن تقيم دولة إسلامية لابد أن تستعين بطاقات المسلمين الطيبين وأن تستفيد من روحهم وخضراتهم واندفاعهم وجهادهم حتى تعين على الوصول إلى إقامة المجتمع الإسلامي وإقامة دولة الإسلام يا أخي العزيز اعلم على أن جماعتك التي تنتبي إليها لو أردت أن تحل جزءا من مشكلة الجهاد الأبغاني كل جماعتك في الأرض لو جئت بها لا تستطيع أن تسد الصغرة التي تريد سجدها في الجهاد فلا تحرم الناس من الخير ولا تحرم الآخرين من الخير ولا تحرم نفسك من الخير لأنه لم يضر من حزبك ولم يخرج من نافذتك ولم ينبثق عن تنظيمك مثال أضربه لكم هذا إسحاق الفرحاني الذي كان وزيرا للتربية والتعليم حدثناكم عنه قال عندما استلمت وزارة التربية والتعليم أردت أن أضع فيها المسلمين وأن أسلم المناصب للمسلمين فأول ما نظرت إلى الجماعة التي تربيت فيها هو التربى في المسلمين فجئنا بكل, بكل الإخوان ما سدوا جزءا قليلا من وزارة التربية والتعليم قلنا ابحثوا عن التحريرية عن التبليغيين عن الزلبيين عن, عن, عن اجمع, اجمع ما سدينا جزء عشر معشار ما نحتاج في وزارة والتعليم قلنا ابحثوا عن الذين يصلون ما سدوا قلنا ابحثوا عن الذين يصلون الجمعة فقط ما كفوا ما سدوا وزارة وزارة في بلد تاغي جانا كل الجماعه الاسلاميه وكل الذين يصلون ما سد نص حاجهتها فكيف تريد ان تقيم كيانا اسلاميا متماسكا ب رجل او خمسات رجول وقضيت واثنيت من عمرك 20 سنه وأنت تدمر العمل الإسلامي في بلدك وتجبت منابع الخير ما تركت عملا إسلاميا إلا ذممته وما تركت عالما إلا شتمته وما تركت داعية إلا ولمزته من أجل حزبك وحزبك لا يساوي قطرة في حاجات المسلمين في بحر حاجات المسلمين أهلاً ما تنسى أنكم فيه نفسه أخلصوا العمل لله ادخلوا في الجماعة الإسلامية تربوا في الجماعة الإسلامية لكن إياكم أن تكونوا حزبيين فتنقلب عبادتكم من رب الع... من عبادة رب العالمين إلى عبادة المسؤولين في الحزب انتبهوا وأخلصوا النية وأصدقوا الطوية قواكم الله ووثقكم وأخذ بعيديكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم استعلينا فتوح العارفين اللهم اهدنا إلى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا عين ولا أقل من ذلك نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا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 بسم الله الرحمن الرحيم قاص للذين لا يؤمنون يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام بعد امهم هذا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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيتان إن يدوهم يا أيها الذين آمنوا إلا ما المحركون قلنا المقطع الأول من سورة التوبة يتكلم عن العلاقات النهائية بين المسلمين وبين المشركين المقطع الثاني يتكلم عن علاقة المسلمين بأهل الكتاب فآخر آية من المقطع الأول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهي الآية الثامنة من سورة التوبي فتمثل الآية الثامنة والعشرون آخر آية من المقطع الأول الذي يمثل العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وبين المشركين وقد ذكرنا من قبل على أنه بعد نزول سورة التوبة لم يعد مقام لمشرك في جزيرة العالم إما أن يسلم وإما أن يفتل وإما أن يهرم يعرض لا تقبل الجزية من مشرك أبدا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذا خلاص خلاص وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أفراه أصحابه الذين أفله التوصي العام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هذه آخر سنة يحج فيها المشركون وهي سنة فهجري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينظف البيت قبل أن يحج هو حجة الإسلام ويبين لهم المناسب لأنه كان يحس أن هذه أواخر أيام وأن هذه آخر حجة سيحج به وهي أول حجة ولذلك في خطوة الوداع قال لهم أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ورسول صلى الله عليه وسلم أحس أنه آخر عام يعيش فيه لأن جبريل عليه السلام كان يراجعه في كل رمضان القرآن مرة واحدة وفي هذا العام الأخير في الرمضان رمضان سنة هجري راجعه مرتين وَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدَّنَا أَجَبٌ صر وهناك إرهاقات وعلامات تدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع ما زلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ففهم بعض الصحابة أن هذه أول علامة من علامات وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسالة قد تمت العلامة الثانية معارضة القرآن مرتين في آخر سنة تسمى علامة جبريل القرآن مرتين في آخر سنة سنت عشرين العلامة نزول آية اليوم أتملت لكم دينك وما أتممت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام دينك خلال كمن وتمت النعمة فانتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة الرابعة علامات يعني واضحة كان قد الله عز وجل بين أن يعيش طويلا ثم يتبط روحه أو يقبط روحه قال ثم ماذا يعني بعد العيش الطويل قال لا بد من قال بل اختار رسول الله عليه وسلم الرفيق الأعلى من الجنة ولذلك أخبر أصحابهم على المنبر قال إن عبدالسي خيره الله عز وجل بين أن يعيش الطويل أو كما قال ثم الجنة أو الجنة فاختار الرفيق العلى من الجنة ففاهم أبو بكر طالبا نبديك بأنفسنا يا رسول الله بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلامات الكثيرة طبعا هذه العلامات الكثيرة كلها تكونت أو تجمعت سنة عشرة جدا فبدأ ودع ذهب الى واحد وظهره وصلى عليه كان يخلص في الليل الى البقيء في منطقه الليل ويسلم عليهم يأخذ خادماء ويسلم على اهل البقيء مهم كانت خلص تسعة هجري حجة سنة 9 هجري تاهية للحجة الأخيرة التي سيحجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين المناسك مناسك الحج لأنه لم يحج بعده ولذلك قال خذوا عني مناسك خذوا عني مناسك كل ما يعمل شيء عني مناسك والله عز وجل يعني أراد في ثلاث عشر هجر أن يمتعه الذين أسلموا فاجتمع مئة واربعة ممن أسلم وحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فادع الأمة التي تعب عليها ورباها وأخرجها الله عز وجل إلى الوجود من بين دفتين كتاب ومن خلال آيات القرآن كنتم خير أمة واخرجت للناس عندما أعلن سنة تسع هجري أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان علم الله عز وجل أن السلوب لا زال لها تعلق أو بعض القلوب لا زالت زال تعلق لا زالت تعلق بالدنيا واعلم ان بعض الناس قد يخشون ان نرفضهم ايه لا قلت لماذا ان المسلمين اقليه في الجزيره العربية في نظرهم فعندما يمنع المشركون من الحج الى بيت الله الحرام ونالك سيئان الشيء الأول القضية الأمنية قد تتهدد القضية الثانية الموارد الرزق قد تقل فالله عز وجل تتصلة بالأسفل قال لهم وانس عز وَقَالُوا ان اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَطْ مِنْ عَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدِنَّا وَلَكِنَّ عَلْتُ رَهُمْ مِنْ عَرْضِنَا فتكفل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقْثِمُ لَهُمْ علىها. والله ها؟ لتأتي النا الضعين من الحيرة وتطلق بالبيت لا تخاف الله وقضية الرزق قال لهم وإن هدتم عيلة فسوف يغنيكم الله من خلقه عام هذا تسع هجري كان قد أسلم عدي بن حافظ عديد محاكم زعيم القوم وكان نصرانيا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أثر أخته سفانة تقدمت إليه سفانة إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقدمت له نكت له نكة قالت أنا ابنته زعيم قوم كان يطعم الجايع ويكس العاري وقالت كلمته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتافه وقال ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا استخر وعالما ضاع بين جهاني كان مصيبه والله هاي مصايبه ثلاث ها المصيبه الاولى ايه عزيزا كومندل يكون الامبراطور جه زغلوي في قمه المجد ويعتبر شرطي المنطقه لامريكا وبين عسيه ان ضحاها امريكا تعتبر عن قبوله لاجئا يذكن في غرفة من غرف البنادس تعتذر. تعتذر الارض كلها ولذلك هو ما تغمى ما تقاهى السادات قد خضى عليه عجل له المنية حتى يأخذ بقية البلود التي معه هو السادات يعني ما شاء الله عنه يعني ماهر جدا بالصياد الفلود قال نحن نستقبل كم سهر جلطه يموت ها وان الناس بنعجل له المنيه باذن الله عز وجل ستتقبله استقبال ح وتستقبل المليارات معه وبعد عشر ما لا ندري كيف ما هو غالبا ما تغمد سيرحم عزيزا كومندنت وغنيا استقر وعالما ضاع نعم عالم من العلماء ها؟ تضع بين مجموعة بعثيين ولا شيوعيين يعني لا يفركون بين القرد والنبي فبعدت سفانا إلى أخيها وحببت له أخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحببت له الإسلام فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم و أتلم في قدره الصليم و قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إلقي هذا الوثن إلقي هذا الوثن فألقاه المهم الرسول صلى الله عليه و سلم فرى اتخذوا أحبارهم و رغبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم فتتعكد عديد قال يا رسول الله ما عبدناه وبسكر العبادة ايه اصلي اربع ركعات لهذا لهذا الكاهن او لهذا الراهب او لهذا القسيس الله أكبر قال بلى احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحرام بلى احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياه فالعبادة هي الطاعة والذين يطيعون الحكام فيما يحللون مما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله هؤلاء يعبدون الحكام ولا يعبدون الله عز وجل وطاعة الحكام في التشريع بغير ما أنزل الله بالرضا كفر ينقل عن الملة كفر ينقل عن الملة لأن التشريع بغير ما أنزل الله باتفاق العلماء كفر ينقل عن الملة يخرج من الإسلام قال ابن تيمية من أحل النظرة من قال إن النظرة للمرأة الأجنبية حلال فقد كفر بالاجماع ومن حرم الخبذ فقد كفر بالاجماع من احل النظره فقد كفر بالاجماع ومن حرم الخبذ فقد كفر بالاجماع وهذا متفق عليه بين العلماء قاعده شرعيه من احل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال هذا متفق عليكم فعندما يأتي حاكم ويخرج رخصا لفتح الخمارات للمسلمين ولبيع الخمر ها؟ هذا كفر ينقل عن النبي عندما حاكم ويقول عقوبة السارفة عندنا نأدي كذا في قانون العقوبات من سرق يزجن شهران يزجن شهرين هذا كفر ينقل الله عز وجل يقول فاقطعوا أيديهم هذا جاء الحاكم قال لا فازجنوا هما قال الله عز وجل والسارك والساركة فاقطعوا أيديهم وقال الحاكم والسارك والساركة فازجنوا هما شهرين دينا جديدا دين جديد وهذا ينقل عن الملك انا اطرب لكم مثالا لو جاء حاكم واعلن قانونا وقال الصيام في شوال وليس الصيام في رمضان كافر او غير كافر كافر يخرج كافر خارجا من الملك لو جاء حاكم اخر وكانت صلاه المغرب في بلادنا اربع ركعات هذا كفر او غير كفر ك لا اختلاف عليه السنه لكن الناس ما تفهموا ان تغيير عقوبه الشارع الكفر يخرج, يخرج عن المله لان الذي غير عدد ركعات المغرب قد شرع بشيء بشيء غير ما انزل الله وَالَّذِي غَيَّرَ أَقُوبَةَ الثالثِ فَتْسَرَّعَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَهَذَا كُثٌ يَنْكُلْ عَنِ الْمِلَّةِ وَهَذَا كُثٌ يَنْكُلْ عَنِ الْمِلَّةِ ولذلك لذلك أول مرة واقعت الأمة الإسلامية في هذه المصيبة يوم أن احتلت فتار بغداد من 656 أجل أراد هولاكو أن يطبق القانون الذي وضعه جنكيس خان على الأمة الإسلامية واسمه الياسر السياسات الملكية فالعلماء وقفوا في المرطاة حمل واحد منهم الياسر له قانون جنكيس خان وقال للأمة الإسلامية ما هذا الكتاب قال الياسر قال من حكم بهذا الكتاب فقد سفر ومن تحاكم إليه فقد سفر لأس فهولاكو كان أعقل من حكامنا فوضع محكمة للياسف ومحكمة للكرآن فالذي يريد أن يتحاكم للقرآن والسنة يعني يذهب, يذهب إلى محكمة المسلمين والذي يريد أن يذهب يتحاكم إلى يذهب لكن من رأوه دخل محكمة الياسف يحكمون عليه بي. لكن الآن المصيدة أن الياسف العصري الجديد هذا وهو قانون نابليون الذي يطبق في معظم أنحاء العالم الإسلامي يعني نحن قرأنا في الجامعة في السورية في كلية الشريعة كنا نقرأ القانون بجانب الشريعة مواد قانونية قانوننا المدني السوري مأخوذ من القانون المصري للأصل الفرنسي نعم وعندها أرادوا في الأردن أن يطبقوا القانون هذا راحوا نخلوه حرفيا وحتى أعمى الله قلوبهم فكتبوا صدر في دمشق في يوم كذا وكذا ما كتبوا صدر في عمان صدر في دمشق فالمهم القانون هذه قضية القانون مهمة جدا جدا جدا التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينكل عن الكم يخرج من المسلم أقل شيء يقبل منه أن ينكر بقلبي وأن لا يرضى بقلبي ف أنا بعد أن نظرت في هذه القضية طويلا قضية التسليم بغير ما أنزل الله الحقيقة أشغلتني كثيرا لأني كنت أحبر الدكتوراه عندما خرجت ألف آت أيام السادات من السلطة وخرج قسم منهم يكسر الناس جميعا وقسم يتوقف في الناس جميعا وقسم يقول الناس جميعا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد. فأشغلتني القضية وقسم لا يثلي في المسادي والحقيقة كانت يعني كتنة كبيرة وكان اه اه هذا الشاب شكري منطفى رحمه الله الذي عدمه السادات في قضية التكفير والهجرة في قتل الذهب يتزاعم قضية التكفير يرى أن الذي لا يدخل جماعته كافرا خارج منه وقد تمت على قاعده من لم يفكر الكافر فقد كفر ومن شك في كفر الكافر لا تارو يا ظلم للانسان لل جاء له الله في سج قالوا له انت كفر عبد الناصر قالهم هنستفيد إيه إذا كفرنا عبد الناصر إلا ما كفرنا طبعا هذه الكلمة تأخذ عليها دعوة بكاملها فكان جواب الأستاذ الهضايبي يعني سياسيا فكفروا الأستاذ الهضايبي واعتزلت مجموعة صارت لا تصلي وراء الأستاذ الهضايبي فخرجوا من انا ما خرج من السجاده ما رايك يا الناصر كفر كفر استهزاء كفر ما رايك ابن عويدي مسلم لكن هو لم يكفر الكافر عبد الناصر فهو كافر. كفر فهل تكفر العويدي احاشا لله يا كفر العويدي اذن ذي الحقوق وهكل فوالله جاء واحد منه من الشباب وكان يتردد عليه يحبني هو أردن وكان قد اتقى بشفر المصطفى وواجب به واعجبته عراء ما يعني ما حسدته ما غبطت إنسانا على إيمانه وتمسكه مثل هذا الشاب كان يدرس صيدا فكان يصوم أحيانا ويأتي يصر عندي في القاهرة يوم من الأيام بعد أن التقى بشكري التقيت بي جاء زارني وبدأ يتكلم وصرت أناقشه فجاء وقت الصلاة فرأيت أنه إيه؟ هكذا يعني متساقل من الصلاة ورايا فقدت تخطم فصل فيه يوم أنه أقدم للصلاة يقول أنا جمع فانا يعني فاتح قلت له يعني, أنت يعني ما رايك في قال بصراحه قلت له نعم صراحه قال انا افكر ليش يا ابن الحلال شو القضيه ما القضيه قال انت من الاخوان المسلمين خد لنا باي قال كل واحد من الإنخان المثلين ساكر لماذا؟ قال لأنهم لا يكفرون الهضايد تصور بهذه المثادي قلت له تعالى كلنا الشافعي وأحمد المحنبل اختلفوا حول تارك الصلاة كثلا فقال الشافعي لا يكفر وقال احمد كفر وتناقشوا وما كفر واحد منهم الاخر سبحان الله على شده حماسه قال لي في الحف الواحد لو كنت حاضرا وناقشت الشافعي ولم يكفره اكفر الشافعي قلت لا حول ولا قوه الا بالله <تلاح> اذا هون ختم خلاص برده خير إذا وصلت الأمر إلى هذا خلص وفعلا هو اشترك في يعني دخل في فضية شكر المطفى وحكم 15 عاما ولا زال في السجن حتى الآن لكن هم لكلة العلم شباب متحمس جدا واستهوى قلوب الشباب ليش استهوى قلوب الشباب بسبب صراحة وصدر التزام كالخوارج تماما التزام شديد ووضوح شديد يأتي المخابرات إليه يقول له ما رأيك في الاشتراكية فيقول له أنت قصر الطريق قل لي ما رأيك في أنور السادات أنور السادات كافر وكل من أعانه كافر وكل من دخل في عظمه كافر اريح المخابرات من أولا فهذه الصراحة جذبت كل شباب إليه وفعلا اتشرت انتشار النار في الهجين نعم المهم شغلتني القضية وبدأت ابحث شباب ما شاء الله ايه يحكر احدكم ثلاثه مع ثلاثه وطيامه مع طيامه نعم يقرؤون القرآن تشعر انه خارج من قلوبه لكن للأسف الجهد أرداه وأتعبه وأورده موارد الهلكة نعم شباب يا سلام يا سلام خيار ابناء النساء والله عليك شباب أخرى تتوقف ايه ما معنى تتوقف لا تحكم لإنسان مسلم لا بإسلام ولا بإيمان حتى يمتحنون ما رايك في الحاكم ما رايك في الاحكام ما رايك في التشريع ما, ما رايك فاذا نجح اخذ فوق ال50 ها لا لازم فوق ال90 لانه ان غلط باي سؤال بيشطبوه في يصلون وراء يصلون فيها. ليه كانوا يصلمونها مع عبيد الجاهليه إينا. فكان احدهم لا يقبل يصلي وراء امام لا يعرف ولا يصلي وراء امام يقبض راتبه من الدوله المهم شغلت في القضية فبدأت وبحثت وبحثت طويل في القضية وخرجت الذي اطمانت إليه نفسي بالقلاصة الثانية الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا غير متى كافر يقصد من الله لأنه كالذي يغير الصلاة المقنن الذي قنن القوانين ووضعها وصاغها في قوالب هذا كافر كذلك خارج من قد يكون يصلي ويقوم لكنه كافر لانه ايه يحل الحرام ويحرم الحلال الزنا في شريعتنا مبارك كذلك ان التي تزني المرأة التي تزني لا تعاقب إلا إذا زنت في بيت الزوجية فإذا زنها زوجها في بيت الزوجية لا تعاقب كذلك والثيارة الخصوصي عبارة عن بيت متنقل لا يجوز للشرطي إذا رأى شخصين يمارسان الجن أن يتدقل فيهما إلا إذا استغاثت به الفتاة ومثل ما قال قالت رحمه الله شيخ محمد نجيب المطيئ بالله عليكم هذا قانون دولة ولا قانون عاهرات كيف هذا التي تزني في الشارع العام ممنوع دخل البوليس فيها إذا كانت السيارة خصوصا لأنها بيت متنقل فالمهم الحاكم الأول الذي يحكم يشرع من عنده هذا خارج من الإسلام المقنم الذي يصوق القوانين في قوالب في مواد قانونية هذا كذلك خارج من الإسلام القضاء الذين ينفذون القوانين هؤلاء لا يخرجون من الإسلام لأنهم ينفذون لا يشتركون في التشريف في التنفيذ لكن القاضي الذي عنده إيه قوانين يحكم بغير ما أنزل الله فاسق بسبب أنه يتعاطى الحرام راتبه حرام وظيفته حرام لا فارق بينه و بين الذي يبيع الخمر في خمارة القاضي في الأنظمة الوضعية يعني التي التشريع غير الإلهي غير الرباني هذا الذي يبيع الخمر في خمارة أو يشتغل في بانك ربوي هذا أخطه من الذي يشتغل فاضيا في هذه المحاكم وراكبه حرام وعمله حرام واذا لم يكن له دخل الا راتب القضاء لم يكن له دخل الا راتب القضاء الا راتب القضاء هذا لا يحل لك ان تاكل من بيته لقمه واحده